وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إننا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان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 ما لا يسمع ولا يبطل ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني يا أبت إني قد جاءني فاتبعني, فاتبعني أهدك صراطا سويا فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا اذتي اني اخاف ان يمسك عباد من الرحمن فتكون لي جَيْطَانِ وَلِيَّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنَّ مَتَّعَ ابَاهُمْ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَفُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا هَلْ أُغَارِبُ أَنْتَ عَن آلهتي يا ان سهل ارجو منك لا ان لم سهل ارجو منك وهجرني مليا وهجرني مليا اول سلام عليك فاستغفر لك إنه كان, إنه كان بي حفيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسا وأعتذلكم وما تدعون من دون عسى الا لا اكون بدعاء ربي شقيا عسى الا لا اكون بدعاء ربي وما يعبدون من وهبنا له فلم نعتذ لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا له إسحاق ويعقوب, ويعقوب وكلا جعلنا نبيا جعلنا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ووهبنا لهم من وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في كتاب موسى واذكر في كتاب موسى انه كان مصلطا وكان رسولا نبيا انه كان مصلطا وكان رسولا نبيا